الغصن في روض الشريعة أزهرا ونما بماء العلم حتى أثمرا وأتى يباهي في تخرج سندس فخر وحق لمثله أن يفخر في حفلة مثر القصيد حرفه كالورد من فوق العروس تنثرا يا سندس شمس العقايل صفحا, صفحا شمس السماء تألقا وتطورا يا سندس الإبداع كفك سطرا سطرا أجدا علىها من زمان مسطرا الغصن في روض الشريعة أزهرا ونما بما العلم حتى أثمرات وأتا يباه في تخرج سندس فخر وحق لمثله أن يفخر سبقت للعليا بخطو وثق وسوا كتاه بخطوة واثق وسواكتها بخطه وتعثر. علم الشريعة قد لبست وشاحه علم بآيات الكتاب تعطرا زين العلوم وتاجها ووقارها كالبدر من بين النجوم منورة سهر الليالي قد جنيت ثماره ومع الصباح سيحمد القوم السرى فلتشكر الرحمن فی توفیقه قد فاز من شكر الاله وكبر قد فاز من شكر الاله وكبر